بِالَّذِي وَعَمَّنِ وَعِيبَ أَنِ لَامْرَ ذِ الْآيَاتِ الْكِتَابِ الْمُؤْمِنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لما أوَعِينَا إلَيكَ هَذَا الْقُرْآنَ رَأِيُّكُمْ كُنْتَ مِنْ قَوِيلِ إِلَى مِنَ قال يوسف لابي يا أهوة يا أبتي إني رأيت أبا أشواك وكب و الشمس والقمر رأيتهم قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصُ رؤياك على إِخْوَتِكَ لَكَ كَيْذَا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك بك ويعلّمك من تؤيد الأعاني يقوي للاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب وَالَّذِينَ مَنَ مَتَوَّلَى عَلَيْكَ وَلَا نِعْمَ كَمَا أَتَمَّ عَلَى أَوَى وَيْكَ إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوتف وإشوته إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَعَبُ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَعْ نُصْبَةٌ إِن نَعْفَانَ لِفِضَالِ الْمُفِيدِ أَوْ كُنْتُ نُسُفَ أَوْ صَرَحُوا وقتلو يوسف أو طرعوا أو ضيع خل لكم وجه أبيكم وتكونوا من ماله وعن سائر الالباب وعن لا تقتلوا يوسف في غيابة الجب وألقوه في غيابة قطب بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على إنا له لما صعون أرسله معنا غذي <تصفيق> قال إنني لا زنوني أَن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافرون أكله الذئب ونحن صبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ في فَأَخْرَجْنَا الجب نهم بأمليهم وهم لا يشكون وَجَعَلْنَاهُمْ هُنُّ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَوِي قَتَرْنَا يُوسُفَ فِئِنْ ثَمَتَ عَيْنَا ومن اضل منا وشروه بثمن بخص Vá! والله غالب على الامر وعلى لكنا الناس لا وَلَمَّا بلغ الْأَجْدَا وَأَثْنَى وَحُكْمُ وكذلك نجزي وَكَذَلِكَ nin wa wa tan allati قُلْ مَاذَا ٱللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَا صَنَعَ وَيَإِنَّهُ لَيُفْلِحُ وَلِيمُ ولقد همت بي وهم بها لولا ار راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السور parcha in na miniva تبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك قال ان يرى وذني نفسي وان تغتسى يد من انها ان كان قميصك قدم كبل فمن فضقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه فمن دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رَأَى قميصه د من دبر قال انه من كيد إن ان كيدكن عظيم يُطْفُ عَرِبْ عَنَّهَا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ فتاها النفسه قد شفها حبا اننا لا نرى في ضالب مبين هتما سمع بما كرهنا اوصلت الينا وآتدت لهم وأعتدت لهم مستكأا وآتت كل واحدة منهن جناه وقالت وقالت الخرج عليهم. Alam رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كي دغن أصب إليه وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع العليم ثم بدأ الغم له ودخل معه السجن فتيان قال أعدو ما إني أراني أعطر خمرا وقال الآخر إني أراني أعمل فوقرا سَنْتَ قُلُوبَ قَيْرُ مِنْ رَبِّنَا بِتَوِيل إِنَّا نَرَانُ كَمِنَ الْمُحْسِنِينَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُفْلَهُ فَتَأْكُلُ فَيْرُ مِنْ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تستفتية. وقال للذي ظن أنه that yeah. فدروه في تنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سيء شده يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحقنون ثم يأتي من بعد ذلك هم فيه يغاف الناس وفيه يغافرون وقال الملك أتوني فلما يجاء هر الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ <إنا عيب> عَلِيمٌ وَلَمَّا هَزَمُوا <خطب> كُفُوَّكُمْ <كن> إِنَّمَا <إذ رأي> كُنَّ عَسَ مَا وَلِنَّا وَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ إِمْرَأَةُ الْعَزِيْزِ الْآنَ حَصْحَفَ الْحَصْحَ الآن حف حف الحق الحق أنا <الحق> <الحق> رأيته <الحق> ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي وما أبرئ نفسي إن النفس لا بالسوء إلا ما رحم رب إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ توني <تصفيق> لنفسي، ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جَعَلْمِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حفيظ النَّالِيمِ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض تبوأ منها حيث يشاء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 قالوا سنراوذ عنه أباه وإنا وقال لفتيان اجعلوا بضاتهم في رحالهم لعلهم يعرفون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم الم ما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وَمَا أُغْنِي عنكم من اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ إِلَّا لِلَّهِ عليه وعليه فليتوكل المتوكلون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 ما علمناه ولكن أكثر الناس لا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آتَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قال أنا أخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جعزهم جازق جعل استقاية في رحل أخيك ثم أذن لن يكونون عليهم ما قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء قالوا ت الله لقد عنتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كنتم كاذبين عليه فهو جزاء، كذلك نجزي فبدأ بأوايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء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 نرفع درجات من نساء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سوق أخ له من قبل يوسف في ولم يبدأن لهم. قال أنتم شر مكان. والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا. كبير فخذ أعذنا ما قَلَمَ عَذَّبَ اللَّهِ أَن نَّخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا إِنَّ إِذًا لَّ فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبير أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباؤكم قد أَخَذَ عليكم قد أخذوا عليكم ما أثقل من الله ومن قبل ما فرط ثم في يوسف، فلنعبر عن الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك وَمَا سَيْدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِرْي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 ثولت لكم أنفسكم أمرا أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ وَتَوَلَّى عنه وَقَالَ يَا أَسَفَى لَيُوسُفَ وبيضت عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ عرضا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وعزني إلى الله وأعلم من الله ما Ya bunny ya قالوا تالله لا كذا افرك I Alqu ولا waji avi dibans Tu bé a ولما فصلت اللعير قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لا أجد ريع يوسف فَنِذُد أَنُ تُطْمَئِنَّكَ وقال ادخلوا I'm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 أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره ام امر من وسبحان الله وما أنا من المسركين وما أعسلنا من قبلك إِلَّا رجالا نوحي إليهم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 ولذار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا حتى <تصفيق> إذا سيئة الرسل ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصصهم عبوة لأولي ما كان حديثا تَرَاوَ وَلَكِنْ ضِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَثَمّ وِيلٌ لِّلشَّيْقِ wilakul tsae ughu wa ramat lipong mi